بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسًا شديدا من لدنه هو يبشر المؤمنين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 وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـٰئِكَ الْكَهْفِ يَأْنَشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَجِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا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 وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أَوْ بعض يوم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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وَأَنَّ الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم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 وَٱذۡكُرۡ مَآ أُوحِيَ إِلَيۡكَ مِن كِتَٰبِ رَبِّكَ لَمۡ يَبۡدَل لَّكَلِمَٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدٗا وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَٰتِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهٗ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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا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 جنتك ويرسل عليها حسباً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ما وها غمراً فلن تستطيع له طلباً وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فَقَفِيهَا فيها وهي خاوية على عروشها ويقول, ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُقُبَهُ مَا فَتَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا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 فَوَطَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَمَ فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ الَّلَّهُ قَدْ جَئْتَ شَيْئًا نُكْرَى قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلواء شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء